بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام حسِب سُأَ يك أي يَقُ آممَن وَهُم لا يُكتَنون حَسدًاَّ لا يُفتَنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ أَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, ساء ما يحكمون مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ فَإِن أَجَلَ اللهَّهِ لات ن كَ يَقْج لِقَ اللهَّ فَإِن أَجَلَ اللهَّهِ ل وَهُوَ السَّمعَّ وَهُوَ السَّمعُ ل وَمَا جَهدَ فَإِن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 والَّذينَ آممًَا وَعَمِلُ الصانِحاتِ كَسكِرَّ عَنهُم سَكِهِم وَلَ جِزيًاهُم أَحْسَنَ الذي كَوا يَأمدُون وَلَنَ جِزيًاَّهُم أَحن الذي كَانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إلَ مَبْجعكُمْ فَأونَبُِّكُم بِمكُ تُم تَعمدُ إلَ مَبْعكُمْ فَأولَبِّكُم بِمكُْ تُ تَأمدُ والَّذينَ آممَنوا عَعملِلُ الصَّالِحاتِ لَ نُدخِلََّهُ في الصَّالِحين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 ولا يحملن اتقالهم واثقالهم مع اثقالهم ولا يحملن اتقالهم واثقالهم مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يسترون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 َللبتَ بِيمفَسَلَةٍ إِللاا قَسينَعَ فَقَذَهُ مُطوفَان وََهُمْ ضَمُ ألَتَدمفَسَنَةٍ إللاا خَمسينَ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 فَاتَّقُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَاتَّقُوا عِنْدَ اللَّهِ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 اتْلَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ من يشاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أولئك والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم واولئك لهم عذاب أليم فَمَا كَ جَوَابَقَوْمِهِ إِللااأَ قَدُ قُتُلُوه أَوْ حَرضِقُهُ فَأَجَهُ اللهَّهُ مِنن النَّ تَمَا كَ أَن قَُ قُتُلُوه أَوْ حَرضِقُهُ فَأَجَهُ اللهَّهُ مِن النَّ ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا وما ودتكم في الحياه الدنيا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 117. فآمن له نوط 118. وقال إني مهاجر إلى ربي 119. إنه هو العزيز الحكيم 110. وقال إني مهاجر إلى ربي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 انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوط إذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْ قَأَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نُودِيِّكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّبِعْ عِذَابَ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اؤفنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو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 لا ننجينه واهلهم الا امراته كانت من الغابرين لا ننجينه واهلهم الا امراته كانت من الغابرين وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُطًا نَسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُطًا نَسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ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 ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقدَ تَتْنا مِنْهَا آت بَينَةلْقَوم يطِلُون وَلَقَد وَإِلى مَدِيَنَ أَخَاهُم شعيبًا تَقالَا يَا قَوْمِعَبُدُ اللهَّهَا وَجُ الْ اليَوْمًا آآخِرَ وَلَا تَعتَو فيِي الأبضِ مُكْسِدينين فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وكعاد و ثمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 وَقَونَ وَكِد عَونَ وَهمان وَقَونَ وَكِدعَوونَ وَه م وَلَقَد جَأَهُمّ سَابِبَينكِ تَستَكذَرُوا فيِي الأبْضِ وَماَا كانَ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 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أغرقنا وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا فَسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ مَثَلُ الَّذِينَ كَمَتَ لِل كَبوتِ التَّخَدت بَيتَون وَإَِّ أَْهَنَ الْبيوتِلَ بَيتُعَنْ كَبوتِ لَ كانَانوا ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء العزيز الحكيم ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم اذْكُرْ مَن أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ الله أكبر والله يعلم مَا تَصْنَعُونَ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 وَقُلوا أَمَن بِالَّذِي أُنزِ لَ إلَنَا وَأُزِلَ إلَيكُمْ وَإِلَهُ وَإِلَهُكُمْ واحدَ وَقُلوا أَمَن بِالَّد أُزِللَ إلَنَ وَأُجِلَ إلَيكُمْ وَإِلَهُ وَإِلَهُكُمْ واحد وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هاولاء من من يؤمن به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 قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا زَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هم وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, بالعذاب وَلَأُولَٰئِكَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَأَهُمُ الْعَذَابُ قَالُوا لَا أَجَلَّ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتًا تَرَوْنَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتًا تَرَوْنَهُمْ لَا يَعجونكَ بالِالعَدَابِ وَإِن جَهَن مَلَ مُشيقةُم بالِالكافِرين يَستعجونكَ بالِالعَدَابِ وَإِن جَهَن مَلَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأن لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ أَأَن يُؤْفَكُونَ أَأَن يؤفكون, يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عباده ويقدر له ال اللهَّهُ يدَسطُ الجِزْقَمَ ي شاءُ مِنذَاده وَيَقَدِرُلَ إِ اللهَّ بِن كلُّ شيءَ عَلم إِ اللهَّه ب كلُّ شيءٍَ عليم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن, من بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ الْحَمْدُ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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَأْسِ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْثُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِيَكْثُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 اتَّبِعُوا الْبَاطِلَ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَسْخَرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءه الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ والَّذنَ جَهد فِيلَ لَ نَهذًاهُم سُغُلناَا وَإِن الله لَمَعَمحنينمَدكُهجتِ وَح